Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ya ahl al-kitab, limatelbusun al wa tektemun wa antum ta'lamun. وَقَالَ Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تؤمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في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 يَشْتَرُونَ بِعَدِ اللهِ وَأَمَانهِم سَمَنَ قَنلاًا إِكَلَّا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ